والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها غفور رحيم ولما سكت عموت الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدوء ورحمة وفي نسختها هدوء ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لمنقاتنا فَلَمَّا أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فارفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين